لا تبين عما ربك بمجنون وإن لك لأجراً نَكَلا عَلَى قَوْلِ قِنَّا ظَبِي أَتَتُوبَنصِرُ إن ربك هو أعلم بمن سبيله وهو أعلم فلا تصع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِرٍ بعد ذلك ذني نسمه على القرصوم إنا بلوناهم كما بلوناهم ولا يستثنون تطاف عليها فطوف فأصبحت كالصريم فسمادوا مصبحين أنغتوا ولا حرثكم إن كنتم صارمين أو قلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغذوا على حرب قادر قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Oh! قالوا يا ويلنا إنا كنا صاغين وتربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون wa la thaful akhiratu تجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم أم لكم كتاب فيه أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصى كانوا يدعون إلى السجود وهم تالمون ومن يكذب بهذا الحديث ندرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متي واذ تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغير ولا تكن كصاحب الحوت إذ Zdjęcia